بارك الله فيك فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أكثر العبد من الذنوب إذا أكثر العبد من الذنوب فكيف له أن يتوب ويخلص قلبه من حب الشهوات الله يقول وقوله الحق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدأ ويقول جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فما قال ربنا إنه هو التواب الرحيم إلا لنصنع ما صنع أبونا آدم من التوبة إلى الله أي كانت الذنوب وعظمت وكبرت من تاب من الذنب تاب الله عليه فإن أخلصت نيتك وانطوت سريرتك على قلب صالح يريد ما عند الله لكن لا بد من العزم لا بد من الهمة العالية لا بد أن يقع في قلبك محبة الله والحيا منه وأن تسأل الله قلبا يفيء إليه ويحبه ويشتاق إلى لقائه ستنتصر إن شاء الله تعالى على شهواتك وتفي إلى رحمة ربك نادي.